سلموا الكروك لطان كاني خاص لولاد لي الراس بالاطروق والارقان لولاد حاضر دركا كيف حب هاد الديره وتخلطت فهاد البلاد وراها الشر وراها الخير لي شوفي يقول راح العمر في لا من الفكر داير بيه والناس تحكي عليها ونشيخ انشيخ بالعربية و دي نهز تحت الفيه <تصفيق> ايقان احنا نبغيسش حل احباس راهي معهم عروا و صاحب ريس غلل و قا دي ما مضمروا و وزيد مالا صرفوا و سين المالا تعرف باهي قولوا فحدوا كاسبوا و صا ينطرفوا فيها قعلا بكرة عطيها بسكرة و فكرة مكرح و مكان له تقرى و علها صحيبي تقرى عم تال انت تربطوا و الدنار زادها بطوا و اللي قدك داروا العكرة و انت راجطوا نصبع نصبعتك هاالغير على الفكر ممكن ما كانتش تعيش بالراس نروح الاولاد جيب ورقة مصاصه هضر تاع خمسه واليوم نعرف بيطاس ساكاس الاولاد يتعدو الدوخ بالعطار الاولاد تحبي الراس بالابروك والاربان كامل كاس الاولاد اللي قاعده تدوخ بالعقار اللي الراس بالابروك والاربان واح هي وهاد يحكم من الهضره باهي داهها بكليه يلوح كلمه باه الناس دناها وتولى ما لا مليح بالمطروح انت يا شيخ وقبل ما تروح انت يا الدوخ وقبل ما تروح صراني راني, راني لا احلى العيشه في الاحباس معاها قرعه وزيد الكاس ما لا تبح هيا كترى فوق الرايه لا تكمل نحكي كيف ما تشوف وجهك في المراعي احب زين الخضره في الارضي ما تتبدا لا حما ما لا روح مشي قد قد بردي فك الصمطان فرن ديما انت في الرمح وتسك يم الارطان وزيد تيارتي بني فطرين ولا مازال داك النامكم في الهنتا طف بنينه في نهار ديما في الضار والخدمه تاعك انت, انت في الليل حفت كاسي وتباسي يا صاحبي راني نوصي لك تكمل هك في الاحباس راح طاسي كاس Lula di gada tuh bela tar, lula di tapir rasa bela prok ulah ban kamikaz, lula di gada من الراس بالأطراق بالأرضان مش من واحد من الخدمة دركة تسحده وصور دو غير بشيرة ومن السكرة راح تسحده لحموا باللوشام ووجو باللو مناس تبدع ونحير فد البتي فهل بره البرا تدبع وكمل كيما دار اللي كانوا معاك وكيما داروا الولاد حلي كدك كل يوم يشري طاقم اليوم يعودي درح بالكيميا يعودي سرب من مغنيه يعودي سلح ديازي زيد حلا بروك غير يتزو والحكومة فيها تعس وباتت في police, vejíš, hned na zdáre, balík, kaši, doručíš, tě třepává, v lni sana, vlnhara, lje, v bny dík, v lmenata, ufrad, báděte věku, perbát, rát může v حب الراس لا طروه ويروحوا يقولوا لي جان تاع دركا فز دو وشكون يجي في الشرا به لي جان يروحوا يمسكو وشكون يطرحوا في الحدود لي يدي الباي بهس العجيم من المغنية مليون ونص شهيد ما وحرار به والبلاد مش واش به نبنيو لي وقريت في القرآن عرش بليس جوجل ما ونقول لك انا وين فوق لي روشي عشمس الشمس الحمراء عاد كالحير عاد انايا نكذب بالناس اللي الموت في الناس اللي راح تتعذب ونهار لي تطبره ما في الكفنه شي فوق الناعشي تحت الارضة تتت حد حتبقى اصحابي ووحدك في الظلمة محصور بين السيمة وزيد الضرع بتاع حد حتشوفها وتحيرة ما تلقى شي ما ديرها وفرات بادت فيك جاك مونكر وانا كير كاز الولاد اللي قاعدة تدوخ بالعقاد الولاد اللي تعبي الراس بالاب روك والارضان كامي كاز الولاد اللي قاعدة تدوخ بالعقاد Loulad ttaqra ras bel aprop w l'artan kamikaz loulad li qada tdukh bel aqar loulad tta3mel ras kamikaz loulad li qada tdukh bel aqar loulad tta3mel ras bel aprop w l'artan kamikaz loulad kamikaz kamikaz عقار لو لا تتعبي الراس في لابروك tiga طان tuh, ممتاز لو لا تقعد تدور في